دي اللي جوه البنت اللي بيحبها وارتبط بيها في الكلية واحد ثاني مش لاقيه حلم حلو علشان كده بياخد من حواجب وبيعمل حمام بخار وبيحاول قدر الامكان ان يعمل نفسه واحد سابع او واحد ثامن مش يركب عربية جامده يشيل موبايل بكاميرا دي يا اخوانا اهداف الناس دي دي اكثر بخلاف أهداف أهل الإسلام ممن تشبهوا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى عاله وصحبه وسلم كذلك فالشرف دول بيقلدوا أعداء ما عز وجل في أخلاقهم في السهر المحرم أمام الإنترنت وامام الاثلام الجنسيه والاباحيه كذلك بيقصدوا حياتهم في الكلام المحرم شاب الدين طب نركز اي شاب في الشارع كده وشوف الا لحية على طول محمد ايه شاب الدين الغيبة المحرمة النميمة البيت تبقى ماشي اقول لك اتعرف البيت دي? ياه. يا ما كلمت ده دي يا ما حيّت علي عزيزة بصفلة كنت ايه يعني ايه ولا حول ولا قوة الا بالله. اللي ارضى حكّت بيه اخواننا. لا يجب ان نتشبه بغيرنا فيه. اللي هم ايه? العقائب والعبادات والاعيان والسعوكيات والاخلاف. انا سمع واحد بيقول انتو يا سلية حرمتوا علينا حياتنا كل حاجه حرام حرام اتخلونا <تصفيق> بقى وجعت في جماغة قاعدين تحرموا وتحللوا بمذابنا ايه مين اللي قال ان التشبه بالغرض ده شيء خراحة هرب عليكم هقول لك اشتغذر الله يا عبد الله احنا قاعدين نذكرت بالله مش قاعدين نحل ولا نحرم لان التحليل والتحريم حق خالق لله عز وجل لا يشاركه فيه غيره وتحريم الحلال وتحريم الحرام هو من اكبر الكبائر قال تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وبعدين يا اخي الحبيب انا عايزك قبل ما تتكلم تتعلم ثوب البخاري جادا في صحيح فقال باب العلم قبل القول والعمل وعلشان نريحكم ونبسط لكم المسألة الكبيرة اللي احنا عايزين نتكلم فيها قضية التشبه بذور قضيه التشبه بغيرنا هنحط بعض النقاط السريعه علشان نفهم المساله ديا بوضوح وجلابه اولا اعلم ان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اخبر ان بعض قوائم هذه الامه لابد وان تتبع من كان قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن كان من كان قبلكم شبرا بشبر، وزراعا بزراع حتى لو دخل جحمة ضب لا دخلكم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بأهل الكفر عموما، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد حسنه شيخنا الالباني قال عليه الصلاة والسلام من بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهما. وعلى هذا فالأصمد ان بعض الناس فقط هم الذين يتشبهون بغير اهل الاسلام. اما رضية اهل الاسلام فلا يقعون في التشبه المدمن او في التشبه المفصل. ثانياً إعلم أن فائفة من الأمة ستظل مستمسكة بالحق لا يضربها من قض لها ولا من قانتها حتى يأتي أم الله وهناك كذلك إذن ليس للأمة كلها على هذا النحو. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان قال عليه الصلاة والسلام. من يريد الله به خيرا يثقفه في الدين وإنما أنا قاصر والله يعطي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يبرهم من خذلهم ولا من خارفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك تبقى مش كل الأمة تقع في التشبه بغير المسلمين ثالثا احلل أن التشبه ليس له حكم واحد لان احكام التشبه على جهه التفصيل لا يمكن استقراؤها لان كل حاله من احوال التشبه لها حكم خاص يعرض على النقوط الشرعيه وعلى قواعد الشريعه ولكن هناك احكام عامه تندرج تحتها سائر الجزئيات احكام التشبه اربعة احكام التشبه كم انتم النهاردة الاربعات كتب احكام التشبه انا طولت صح مش انا طولت انت عم احترني انت طولت صح مش مكام طولت يا جماعة طب دعم المبدأ الاتفاق طب يا جماعة الموافر ان انا اكمل ايه خائره معيه معلش عم سن بقى موافقه <تصفيق> طيب انا هكمل ان شاء الله قدامي باذن الله باذن الله ربع ساعه ان شاء الله كده تفتح لي النيلاد هفكرك ده اول كلامي انما يوفى الصادرون اجرهم في غير احكام التشرح كلام مره احكام التشبه كان اربعه واحد التشبه ما هو شرك وكفر كالتشبه بالكفار في عقائدهم. واحد يلبس الصليب اخي دي لك اقول لك انا تشجع اللعبه الحلوة. التشبه لا يجوز طيب من التشبه ما هو حرام. ومعصيه واب كلبس الرجل الذهب ولبسه للحليل هل يجوز للرجل ان يلبس ذهبا خالصا او حريرا خالصا لا يجوز هذان حلال لاناث امتي حرام على ذكورها كما قال النبي الصادق وكحلق اللحية وكالقدع الولد اللي يحلق مؤخره راسه ويطرق بقيه راسه واخد كل هذا حرام ومن التشبه المحرم النوع الثالث من انواع التشبه منه ما هو مكروه وهو ما, ما وهو الدائر بين المحرم والمباح ومنه ما هو مباح كتعلم الإنتاج المادي البحر الذي لا يلحق الضرر بالمسلمين من الغربيين إذا يجوز لك ان تتعلم منهم كيف تنتج اله كيف تصنع اله كيف تنتج سياره لأن هذا كله لا يعود بالضرر على المسلمين. بل على العدل هذا قد يجب عليك في بعض المواضيع من من باب القاعدة الاصوليه التي أصدرها العلماء ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وحتى لا نظلم التبعية. المذنب للمسلمين لهؤلاء الكفار فحتى نخرج عن طوق هذه التبعيه فلا بد وان يكون المسلمون في عزه وقوه ومنعه ولا يتم هذا الا بالقوة الإيمانية والقوه الحسيه انا سامع واحد بيقول لي طب ليه الشرخ بينهى عن اكتشاف بالكفار انا عايز اقتنع يا عم انا الكلام اللي انت بتقوله ده مش دخلني في انا غلطه اقرب من المسجد وهطقط بنطالي كل اللي انا بعمله انا حر يا عم بجون هرد عليه في نقاط اولا اعلم يا عبد الله ان الدفلام مبني على الاستسلام لله تعالى يعني ايه احنا مسلم لما تيجي توقف واحد في السوق عن عشان يجي يصل الجمعة عشان يجي يصل الجمعة تتلاقي الراجل ما بيصلش الجمعة رشدته فينك ما بيصلش الجمعة عندكم ولا عندنا احدى بس ما عارضش عندنا فينك ما بيصلش الجمعة